صلوا مولى فصلى مولى دار النبي محمد قد اهدى وصحبه ورتبعه هدا واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده على محمد وال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على باب المسح على الكفين وفيه أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثين للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن بيمان رضي الله تعالى عنهما وقلنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول المسح على الجوربين وبينا ان الراجح من اقوال العلماء جواز المسح عليهنا لما ثبت عن عدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على الجوربين واناس غضب الله تعالى عنه سما الجورب خف لكنه مصنوع من صوف فكان للدلاله اللغويه المأخوذة من قول أنس رضي الله تعالى عنه ما يدل على مشروعية المسح على الجوربين ثم ذكرنا بعد ذلك أدلة المانعين والرد عليها لنتكلم الليلة إن شاء الله تعالى حول المسح على الخفين حول المسح على النعلين يعني ما بان الاولاد يارعبونه في المسجد هكذا ليه؟ روقش هزاكي الطرف معهم بقى عندك حضانة ولا حاجة في المسجد اي ابو حزم؟ محضانة ولا ليه؟ تقولوا الوقتين <تصفيق> حكم المسح يعلن علي <تصفيق> تقدم في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجور بين والنعلين على فرض صحة الحديث هذا يعني أحد أمرين أحدهما مكتفى به الخطاب رحمه الله وهو أن يكون لبس النعلين فوق الجوربي يعني أن مسحه على النعلين جاء تبعا للمسح على الجوربي والثاني من مدلول الحديث أنه مسح على كل منهما استقلالا وعلى هذا الأخير هل يجوز المسح على النعلين استقلالا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على المنع أي لا يجوز المسح على النعلين استقلالا وقال بعض العلماء بالجواز وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالنعلي التي يشق نزعها استدل المجيزون بأحاديث هذا أحدها هو حديث المغيرة وسبق الكلام عليه ومنها حديث أوس ابن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعليم فقلت أتمسح عليهم فقال هكذا رأيت رسول الله سلم يفعل وأعل هذا الحديث بعلتين الأولى الانقطاع بين يعلى بن عطاء وأوس ابن أوس فإنه لم يسمع منه والثانية الاختلاف على يعلى فرواه حمد ابن سلم وشريك عن يعلى عن أوس عن أبيه وقال فهما هشين وشعبة فرواياه عن يعلى عن أبيه عن أوس أن رسول الله سلم كان يفعل كذا فزاد في الإسناد عطاء والد يعلى وهو ضعيف وجعلاه من مسند أوس وليس من مسند أبيه وهو الراجع فيقول هذا الحديث ضعيف لضعف عطاء والد يعلم وتقدم حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وروى البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول هكذا كان رسول الله سلم يفعل وإسناده صحيح لولا ما قيل في البزار نفسه وفي الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله سلم يلبس النعل التي ليس فيها شع ويتوضأ فيها وقد حمله البخاري رحمه الله على غسل رجليه في النعلين وكأن البخاري رحمه الله لا يرى جواز المسح على النعلين إلا أن يكون مع الجوربين لكن جاء في رواية البيهقي قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها فلو كان الفعل مقصورا على غسل الرجلين داخل النعلين ما كان لمسح النعلين معنى رواية البيهقي فيها إنه كان يتوضأ في النعلين ويمسح عليهم البخاري تصور ان الوضوء في النعلين معنى ان هو غسل رجليه داخل النعلين ازاي ان هو بل يقطر الماء على قدمه والماء بطبيعته بينساب على القدم ولا يلزم الدلك فمع انسياب الماء على القدم فيصح ان يقال انها ايه غسلت داخل النعليه هذا فهم البخاري للحديث لكن الزيادة اللي عند البيهاقي وهي ثابتة ويمسح عليهما تدل عليه على ان المقصود بالوضوء ليس غسل الرجلين في النعليه وانما المسح على النعليه وروا ابن جريب عن حديفة رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله وسلم سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوبأ ومسح علان عليهم وشيخ ابن جريب هو عبد الله ابن حجاج ابن منهان لم أقف له على ترجمة والمحفوظ عن حديفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله مسح على كفيه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسى سلم توضأ مرة ومسح على معليه وفي إسناده اضطراب واختلاف وصح عن أبي ضبيان أنه قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه بال قائما ثم توضعه ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما رواه ابن أبي شيبة في المصن وهذه الأخبار اختلفت مواقف العلماء منها فمنهم من رآها كافيا للقول بمشروعية المسح على النعلي وحمل ابن تيمي رحمه الله تعالى النعل على ما يشق نزعه إلا بيد أو رجل ولعله لحظ الحكمة من المسح على الخفين وهي مشقة النزع فألحق بهما ما يشق نزعه من النعاح وبعضهم ضعف هذه الأحاديث لكن لا يسلم له هذا الصميع في جميع الأحاديث لأنه لو ضعف حديثاً لا يمكنه أن يضاعف الآخر وبعضهم أولها على أنه مسح على جوربين منع عليني وفيه تكلف واضح لماذا؟ لأنه هو فيه أنه مسح على النعلين لم يقل على نعلين أو على جوربين منع عليهم وتكلمنا في هذه المسألة عند شرح حديث المغيرة السابق وادعى بعضهم أن أحاديث مسح النعلي منسوخة بأحاديث غسل الرجلين وحملها بعضهم على حال تجديد الوضوء أي إذا كان يجدد وضوءه بلا حدث بما رواه أحمد عن النزال بن سبرة قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضر في العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله سلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث وإسناده حسن يبا حمل هنا مسح علي رضي الله تعالى عنه على النعلين على انه في حال تجديد الوضوء فقط بغير حدث وفي هذا الحمل ايضا نظر لانه صح عن علي رضي الله تعالى عنه انه غسل رجليه ومسح النعلين ايضا ومسح القدمين بلا نعلين في طهارة تجديد الوضوء فهي احوال متعددة لا تعارض بينها في روايه ابن ابي شيبه المذكوره فيها انه رضي الله تعالى عنه بال ثم توضأ فمسح على نعليه وهذا صريح في أنه مسح على نعليه بعد الحدث فالقول بالجواز له وجه قوي وهو الذي قطع به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التمام لا سيما مع القيد الذي ذكره شيخ الإسلام إذا كان النعل مما يشك نزعف لأنه وفيه في الحقيقة معنى الجورة وفيه معنى الخف الفرق بين الخف والنعل إيه؟ إن ده تحت الكعبين والآخر فوق الكعبين ولما ذكرنا هناك أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل المسح فدل ذلك على جواز الإيه؟ المسح على عليه النعلي بيسأل على النعل التي ليس فيها شعر هي أشبه بما نسميه الآن جلد طبيعي يعني نعليين بغير جوربين او جوربين بغير نعليين نعليين فقط ما نفعش انك تلبس حذاء بدون شرف هو يعني ما كانش ما تلبس جزم بدون غير شرف ينفع او لم ينفعش طيب في الوقت ستطلعه بوقت احذية صيف و احذية شتا وأحزياد كذا فهو المهم لما نقول المسح على النعلين استقلالا يعني نعلين بلا جوربين ده فيه معنى الخف او فيه معنى النعل يعني اذا كان مثلا شب شب سيوف ده فيه معنى النعل هو لا يغطي اكثر القدم اصلا لما اتكلمنا هناك و بنتكلم في مسألة الخف المخرق قلنا انه ايه أن يكون ساترا لأكثر محل المسح من الأمور التي اختلفت فيها أهل العلم أيضا المسح على الخرق واللفائف يعني لو أن رجلا لف قدمه بخرقة ونحوها هل يمسح عليها أم لا مذهب الأئمة الأربعة لا يجوز المسح عليها وقيل بل يمسح عليها وهو وجه في مذهب أحمد واختاره ابن رحمه الله وأقوى أدلتهم حديث ثوبان الذي سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين أي العمائم وكل ما يسخن القدم من لفافة ونحوها وكل ما سبق ذكره من أدلة المسح على الجوربين يصلح للاستبلال هنا بل اللفائف أولى بالجواز لأن نزعها أشق وهي تستعمل للحاجة في العادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما ما حكي من الإجماع على عدم الجواز فهو مجرد دعوة وليس مع من حكاه إلا عدم العلم بل قد تبت عن أحمد في رواية أنه يرى جواز ذلك وكفى بقول أحمد قارقا للإجماع واستدلالهم لعدم الجواز بأن هذه اللفائت لا تسمى خفا فيجاب عنه بأن الأشياء ليست بمسمياتها بل بمعانيها فالمعتبر عندنا المعنى وليس الإيه؟ الإسم ولهذا قرم سلم ما أسكر كثيره فقليله حرام بالعبرة بالإسكار يعني لو أن الناس سموا اليوم بعض المسكرات بمشروبات روحية مثلا هل هذا الاسم يمنع من تحريم شربها لان بقى اسمها غير اسم الخمس فالاسم لا يتعلق به حكم لكن المعنى هو الذي يتعلق به الحكم والمعنى الذي لاجله ابيح المسح على الخوف ظاهر في اللفائث بل اظهر منه في الخف والجورب لان زي ما قلنا اذا كان واحد لافف قدمه بخرقة اذا اراد ان يكشف قدمه هيحتاج ان هو ينزع هذه الخرقة ويحتاج ان يلبسها مرة ثانية فهذا اشق من ان هو يلبس الخف او يخلعه وكذلك الجورب <تصفيق> وقولهم إن اللفائفة لا تثبت بنفسها فلا يصح المسح عليها يجاب عنه بأنه اشتراط أو يجاب عنه بأن اشتراط كون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه دعوة بلا برهان وسبق أن ذكرنا الشروط التي ذكرها الفقهاء لجواز المسح على الكفين ولا يصح منها إلا ما ثبت به الدليل وليس هناك ما يدل على اشتراط ثبات الخف بنفسه او الجورب بنفسه هذا فيما يتعلق بالممسوح عليه يجوز المسح الان على الخف وعلى الجورب والنعم واللفاء يعني كل ما سطر القدم لا سيما اذا كان يشك نزعه والحاجه داعية الى استعماله كل ما يمسح عليه يشترط له هذا الشرق ان يكون ملبوس او مشدود على طهار بخلاف الجبيرة وهيأتي الكلام في الجبيرة ان شاء الله نعم. لاننا احنا الان نزلناها منزلة الخف او الجورب وليس منزلة الايه وليس منزلة الجبير نعم ويشترط أن يكون المسح في الطهارة الصغرى وحكي الاتفاق على ذلك حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما قال ابن قدامة جواز المسح مفتص به يعني الحدث الأصغر ولا يجزء المسح في جنابه ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافاً ودليل حديث زر بن حبيش قال أتيت صفوان أي ابن عسال المرادي فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قلت حتى في صدري المسح على الخفيني بعد الغائط والبوت وكنت امرأا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك هل سمعت منه في ذلك شيئا؟ قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين ألا ننزعا أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم قال النوى رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث مراعاة الشرع لأحوال المكلفين والتخفيف عليهم ودفع الحرج والمشقة لأن حالة المسافر أشق من حالة الحاضر وأنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة وما في معناها من الأغسال الواجبة والمسلونة وجوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر وقد أشار الشارح إلى ذلك في الفائدة الثانية من فوائد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وكان قد ذكر في الفائدة الأولى أن ابتداء المسح يكون من ساعة المسح وهي مسألة خلافية فقيلة في اتداء مدة المسح من أول حدث بعد لبس الخب وهو مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة نعونا الوقت من شروط صحة المسح أن يكون في المدة المقدرة شرعا يوم وليلة أو تلتة أيام بلياله فيتبأ من متاء هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء الحنفي والشافعية والمشهور من مذهب الحنبلة أن تبدأ بالحدث فبمجرب ما يحدث مسح أو لم يمسح يحسب المد وقيل من أول مسح بعد الحدث فرتبهم بداية المدة على المسح وليس على الحدث وهو رواية عن أحمد وهو قول الأوزاع وأبي ثور واختاره ابن المنذر ورجحه النووي رحمه الله وقيل اكتداء المدة من اللبس وهو محكي عن الحسن البصري وقيل يمسح خمس صلوات في اليوم والليلة وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاة بالمسح طبعا وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق إبقى تحصل في المسألة عندنا كام قول إما اعتبار اللبس فقط او اعتبار الحدث فقط او اعتبار المسح مع الحدث او عدد صلوات خمس صلوات بالنسبة للحاضر وخمستاشر بالنسبة للمسافر طيب ادلة كل فريق استدل أصحاب القول الأول اللي هم قالوا بالحدث بحديث صفوان ابن عسال السابق ووجه الاستدلال ذكره ابن مفلح في المبدع قال الحديث يدل بمفهومه أنه تنزع يعني الخفاة لثلاث ينضين من الغائب وأجيب بأن الحديث نص في التفريق بين الحدث الأصغر والأكبر فلا ينزع الخف في الحدث الأصغر بل يمسع عليه ولم يتعرض الحديث لابتداء مدة المس حتى الفقهاء الذين أوردوا هذا الحديث أوردوا في التفريق بين الحاضر والمسافر في مدة المسح ما أورده أحد من الفقهاء في مسألة نعم أو هنقول ما أورده أحد من المحدثين في هذا روى القسم بن زكريا المطرز من حديث صفوان زيادة من الحدث إلى الحدث هذا ذكره النوى في المجموع لكنه قال وهي زيادة غريبة وليست ثابتة بل لا يعرف لها إسناد واستدلوا بالقياس فقال إن المسح على الخفين عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة فإن أخر المسح بعد الحدث فقد ترك ما أبيح له وفوت على نفسه جزءا من الوقت فإن ترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح ووجب غلع الخفل يعني قاله دي إيه؟ عبادة مؤقتة بمجرد ما أحدث كان ينبغي أنه إيه؟ يمسح، فهو ما مسحش وأخر المسح يبقى هو اللي فوت على نفسه هذه الإيه؟ المدة ليكون فيها طاهرة فلا يعطل ذلك احتساب المد قالوا ايضا ان الحدث سبب للمسح على الكفين فعلق الحكم به ولا يمكن اعتباره من وقت المسح لانه لو احدث ولم يمسح ولم يصلي اياما لا اشكال انه لا يمسح بعد ذلك فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث هذا هو القول الاول ومن قالوا تبتدئ المدة من أول مسح بعد الحدث استدلوا بما يلي أولا حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه كان النبس سلم يأمرنا أن نمسح على الكفين أن نمسح يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ونحو حديث هزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أن الرسول سلم كان يقول يمسح المسافر على الكفين ثلاث ليال الحديث فظاهر هذين الحديثين يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الحدث أنه يمسح كذا طيب معنى أنه علق الحكم على المسح يبقى المعتبر هو المسح وليس الحدث وليس اللبس قالوا وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الحدث فلا يعدل عن قول رسول الله سلم إلى قول غيره واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص للمقيم ان يمسح يوما وليله فلو قلنا ان ابتداء المده من الحدث لكان المسح اقل من يوم وليله فيكون خلاف الحديث ليه لأن نفترض مثلا ان واحد صلى الظهر بوضوء واحدث بعد صلاه الظهر مباشره ثم صلى العصر قبيل المدر ومسح يبقى فات كم ساعة بين صلاة بين الحدث وصلاة العصر ممكن نخشلنا 4-5 ساعات على ظاهر قولهم ان المسح يكون من ساعة الحدث يبقى يمسح لحد كين صلاة الظهر من اليوم التاني يبقى هنا ده يوم وليلة ولا يوم وليلة ماقص الخمس ساعات اللى هو اخر فيهم صلاة العصر يبقى لا يتحقق هنا معنى انه صلى انه مسح يوم وليلة ولكن مسح يوم وليلة إلا هذه المدة اللي هو أخر فيها صلاة العصر حتى لو صلى العصر في وقت يبقى بين الظهر والعصر كم ساعة هنقول مثلا ثلاث ساعات يبقى هنا هيبقى يوم وليلة إلا ثلاث ساعات يبقى هنا ده خلاف ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المقيم يمسح يوم وليلة وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يمسح عليها إلى مثل ساعته من يومه وليلة ده معنى إيه؟ يعني عمر رضي الله تعالى عنه لما يقول في مدة المسح يمسح عليهما اي على الخفين الى مثل ساعته ساعته من ايه ساعته من المسح لانه على المسح لا يتكلم عن اللبس ولا عن ايه عن حدث ولكن قال يمسح عليهما من او الى مثل ساعته كانه قال من ساعه المسح الى ايه الى مثل هذه الساعه اليوم المقبل نعم قال ابن ولا شك ان عمر رضي الله تعالى عنه اعلم بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعده وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وموضعه من الدين موضعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده يعني إنها سنة خليفة راشد فلو لم يرد في الباب إلا هذا الأثر لكفى في تحديد ابتداء المدة وإن المعتبر هو المسح ثم إن القائلين بأن المدة تبتدئ من الحدث قالوا إذا أحدث قبل سفره ثم سافر فمسح في سفره أتم مسح مسافر هذه مسألة هنتعرض لها بعد كده لكن الجمهور بل حكية إجماع إن واحد اتوضع ولبس الخفين ثم أحدث وسافر قبيل العصر هنقترض ان هو ايه صلى الظهر بوضوء بغسل الرجلية ثم احدث بعد الظهر وسافر ايه قبيل العصر ومسح عشان يصلى العصر وهو في السفر يمسح مسح مسافر ولا مسح مقيم قالوا يمسح مسح مش مشكلة الوقت لان احنا هنحرر القول فيها بعدين لكن الجمهور بل حكي اتفاقا على انه يمسع مسح مشافر ليه يا جماعة؟ قالوا انه اجتدأ المسح في السفر يبقى اذا هم اعتبروا هنا الحدث ولا المسح؟ اعتبروا المسح طب اذا اعتبرتوه؟ في مدة المسح في السفر يبقى اعتبروه في ابتداء الايه؟ اعتبروه في ابتداء المدة للمقنئة والمسافر يعني احنا نقول الان المعتبر عندهم المسح سواء في قدر المدة او في ابتداء المدة يعني هم الوقت اعتبروه في قدر المدة إذا مسح وهو مسافر يعني بعد ما شرع في السفر يمسح مسح مسافر مع أنه أحدث قبل ما يسافر لو المعتبر الحدث كنا هنقول إيه يمسح مسح مقيم لكن لما قالوا يمسح مسح مسافر فظاهر أنه المعتبر المسح طيب انت اعتبرتوا المسح في مدة المسح اعتبروه ايضا فين؟ في ابتداء المدة لان الاصل ان الشرق لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين نعم. والذين قالوا ابتداء المدة من اللبس استدلوا بحديث صفوان المتقدم محل الشاهد في ايه وكان رسول سلم يأمرنا اذا كنا مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جناب فقوله لا ننزع ثلاثة ايام جعل الثلاثة مدة الإيه؟ مدة اللبس للخف لا مد... لمدة المسح على الخفات يعني الحديث كما قلت سابقا لم يتعرض اصلا لمدة المسح ولكن هو بيتعرض لمسألة التفريق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر في الحدث الأكبر لا يصلح المسح على الخفين في الحدث الأصغر يصلح المسح إذن الحديث ليس في محل النزاع أصبر نعم والذين قالوا تبتبع مدة المسح من أول صلاصة الله إلى خمس صلوات حجتهم كما قال ابن المنذر لما اختلف أهل العلم في هذا الباب فبعضهم قال المعتبر الحدث وبعضهم قال المعتبر المسح وبعضهم قال المعتبر اللبس اختلفوا قال لما اختلف أهل العلم في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل وهو يصلي بالمسح خمس صلوات فقلنا به وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا لأن الرخص لا يستعمل فيها إلا أقل ما قيل وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجلين وأجيب بأننا لو عللنا بالخلاف لتركنا المسح أصلا لأن ذكرنا قبل كده أن كان فيه اختلاف بين الصحابة في مسألة مشروعية المسح بل الجمهور على عدم المسح على الجوربين حتى بعد اتفاقهم على جواز المسح على الكفين اختلفوا بعد ذلك في المسح على الجوربين والنعلين ولا فقالوا بعدم جواز المسح فلو قلنا بأن الاختلاف يجعلنا دائما نرجع إلى الأصل يبقى لا حاجة لنا أن نبحث مسألة المسح على غير الخفين بل المسح على الخفين ونقول بعدم الجواز في الكل وكما قيل وكل خلاف ليس معتبر حتى يكون له حظ من النظر نعم فالذي يترجح والله أعلم أن المدة تبتبئ من أول مسح بعد الحدث وهو القول الذي يصدق عليه أنه مسح يوما وليلة وهذا ما رجحه الشيخ معتينين رحمه الله تعالى وغيره فقدم في الأحاديث السابقة سواء حديث علي أو خزيمة أو صفوان بن عسال وجملة أحاديث التفريق بين المسافر والمقيم في مدة المسر وهنا يأتي السؤال الذي تتعلق به رخص الصفر عموما ما هو السفر المعتبر هنا وفي سائر استعمال الرخص في السفر سؤال يرد مع الكلام عن رخص السفر عموما سواء في أو هنقول في أحكام السفر عموما مش هنقول رخص الصفر بقى في أحكام السفر سواء كانت رخصة أو كانت حكمة أو كانت حكم أصلي هذه المسألة اختلف فيها العلماء على عدة أقوال فقيل المعتبر مسيرته ثلاثة أيام للسير الوسط بسير الإبل محملة بالأثقال مع اعتبار النزول المعتاد للنوم والأكل والصلاة وده مذهب الحنفية يعني إيه؟ نجي نحسب جمال نشية في صحرا وعليها أحمام هتحتاج تريح اللي عليها يحتاجوا يقلم يشربهم يصلهم كل ده يطرح من مدة نشية هتلك فيياه ونشوف المسافة قد إيه؟ يبقى ده إيه؟ مقدار السفر اللي تتعلق به الأحكام وقيل المعتبر أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وقيل مسيرة يوم وليلة روي هذا عن مالك وقيل إنه رجع عنه وقيل أقل مسافة للترقص ثلاثة أميال وقيل إن مشى ميلا قصر الصلاة وإن مشى أقل من ميل صلى أربعا وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى وقيل جوازه بكل ما يسمى سفرا عرفا وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله في أقوال أخرى لكن في الحقيقة طرفتها لعدم الإطالة من جهة ولأنه لا دليل عليها من جهة أخرى وبتحصل عندنا الآن مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل محملة مع طرح أوقات الراحة والحاجة أربعة برد يعني ما يقرب من 86 كيلو آآ مسيري في يوم وليلة وذا قلنا مالك رجع عنه وبالتالي مش هنعلق عليه كثيرا آآ قيل ثلاثة أميال وقيل ميل وأخيرا ما يسمى في العرف سفرة ننظر أدلة هذه الأقوال ونراجح منها إن شاء الله استدل الجمهور لما قالوا بأربعة برد بعدة أدلة أولها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول سلم قال يا أهل مكة لا تقصر الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان رواه الضرقطني لكن إسنابه ضعيف جدا وفيه ثلاث علل والظاهر من منقول ابن عباس فعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تقصر الصلاة إلى عرفة وبطن نخلة لا تقصر, لا تقصر الصلاة إلى عرفة وبطن نخلة وقصر إلى عسفان والطائف وجد, وجد فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ابن أقول من أول أدلة الجمهور القائلين بأن السفر المعتبر شرعا ما زاد على أربعة برد حريك بن عباس المرفوع وقلنا ضعيف جدا وأثر ابن عباس وهو صحيح وعلق البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كان يغتران ويغتران في أربعة برد وهي ستة عشر فرصقا قال الحاق وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك يعني مسافة القصر اختلافا غير ما ذكر غير ما ذكر فروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر فيه الصلاة مال له بخيبر وبين المدينة وخيبر 96 ميلا وروا وكيع من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما 72 ميلا وروا عبد الرزق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سافر إلى ريند فقصر الصلاة قال عبد الرزاق وهي على ثلاثين ميلا من المدين وفي عندنا ثلاثين ميل واثنين وسبعين وستة وتسعين وأربعة برو كل دعا عن ابن عمر وروا ابن أبي عن وكي عن مسعر عن محارب سمعت ابن عمر يقول إني أسافر الساعة من النهار فأقصر وقال التولي سمعت جبلة ابن سحيم يقول سمعت ابن عمر سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة وإسناد كل منها صحيح وهذه أقوال متغيرة جدا انتهى كلام الحافظ قال ابن ولا أرى لما صار إليه الآئمة حج لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف وقد رؤيا عن ابن عمر وابن عباس خلاف محتج به أصحابنا هذه أدلة من قال أربعة برد أما من حدد السفر المعتبر بمسيرة ثلاثة أيام فدليل بما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن سلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ورواه مسلم أيضا وأجيب بأن العدد لا مفهوم له هنا فقد جاء النهي عن سفر المرأة يوما وليلا بلا محرم وجاء النهي عن سفرها يومين وجاء النهي عن سفرها مطلقا إلا ومعها محرم كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس على الترفيه فلا يصح أن يكون شيء من هذا حدا للسفر كما قال البيهقي رحمه الله وأما من حده بثلاثة أميال فدليله ما رواه مسلم عن أنسر رضي الله تعالى عنه قال كان أمس وصلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعب شك شعبة صلى ركعتين وهذا من أقوى الأدلة على التحديد يعني لم أقف على دليل ثابت في هذا الباب سوى هذا الحديث ورده بعضهم فقط إنه مشكوك فيه هل هو ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ إذ كل واحد مشكوك فيه قال القرطبي ولا يوافق عليه لأن الشك في الثلاثة أميال أما الثلاثة فراسخ فليس فيها شك باعتبارها الأكثر يعني لو قلنا أن الأقل يدخل فيه الأكثر يبقى الثلاثة فراسخ مفيش فيه إيه؟ شك وهو حجم الاتنين إما نقول الثلاث أميال ثابتة أو الثلاثة فراسخ إيه؟ ثابتة طيب على أقصى تقدير هيبقى إيه؟ ثلاثة فراسخ نعم وقال بعضهم إن ذلك حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وأنه قصر في هذه المساخة وذلك لا يمنع جواز القصر في غيره يعني أنس قال النفس صلى الله عليه وسلم قصر في مسافة كذا هل معنى ذلك لو إنه سافر أقل من هذه المدة كان سيمتنع عن القصر الظاهر إن حكاية الفعل المجردة لا تدل على التحديد طيب لكن هنا زي ما دايما نقول لابد من مراعاة السياق هذا الجواب خرج من أنس رضي الله تعالى عنه على سؤال السؤال صدر من يحيى ابن يزيد الهنائي أنه قال لأنس أو سأل أنس عن قصر الصلاة فأجابه بي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهنا يقول العلماء إن الجواب إذا خرج على مقتضى سؤال وكان الجواب بكانة التي تدل على الاستمرار غالبا فهم منه التحديد لماذا؟ لأن السائل كأنه بيقول له المدة اللي أو السفر الذي أقصر فيه الصلاة حد إيه يعني هنقول هنا أن يحيى بن يزيل كأنه سعى الأنس ما هو السفر الذي أقصر فيه الصلاة أو تقصر فيه الصلاة فجوابه كان رسول سلم يقصر فيه كذا ومفهومه أنه ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أقل من هذه المسافة نعم لكن القول بثلاثة فراسخ أرجح لأنه هو المتيقن لدينا شبك ثلاثة ميان أو ثلاثة فراسخ اليقين إيه الآن ثلاثة فراسخ لأنه هو الأعلى ولأنه أقل ما ورد في منع المرأة من السفر بغير محرم احنا قلنا الآن المرأة منعت من السفر ثلاث تيام ويومين ويوم وجاء السفر مطلقا أقل مده وردت في المنع السفر نقدار بريد لا مش يوم في اللواية فهير ابن أبي صالح عن أبيه أن النبي صلى الله قال لا تسافر المرأة او لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسافة بريد الا معدي محرم والبريد ثلاثة فراسخ يبقى اللي خلانا الوقت رجحنا الثلاث فراسخ على الثلاث اميال حتى ان الثلاث فراسخ داخل فيها او ان الفراسخ داخل فيها الاميال فهي الايه المتيقنة الأمر الثاني ان أقل لمدة منعت المرأة من السفر فيها بغير محرم هي البريد والبريد ثلاثة فراصخ والفرصخ ثلاث أميال يعني ما يقرب من عشرين كيلو تقريباً أيو ما يقرب من حد الظبط تسعتاشر كيلو ومتين آه متر آه يعني حوالي عشرين كيلو وحمل بعضهم حديث أنس هذا على أمن المربي المسافة التي يبتدأ منها القصر لغاية السفر يعني قاله إيه؟ إنه يبدأ القصر بعد ثلاث أميال أو ثلاث فراص ما يبدأش قبل كده قال الحافظ ولا يخفى بعد هذا المحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بنيازيه راويه عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصر فأصلي ركعتين حتى أرجع فقال أنس فذكر الحديث فظهر أنه سأل عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه ثم إن الصحيح في ذلك أنه يعني اكتداء القصر لا يتقيد بمسافة بل مجاوزة البلد الذي يخرج منه وهيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله في الصلاة واستدل من قال يمسح في كل أو يمسح في كل ما يسمى سفرا عرفا بعدة أدلة اولها قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تفسروا من الصلاة إن خذتم أن يبتنكم الذين كفروا طبعا قيد الخوف خرج بحديث يعلى بن عمية رضي الله تعالى عنه وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقتها فلم يبقى إلا لإيه وإذا ضربتم في الأرض الخلق خرج يبقى لسه الضرب في الأرض والضرب هو مطلق السقر واعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء وإلى العوالي ولم يقصروا الصلاة فليس المراد بالضرب أي ضرب بل المراد ضرب مخصوص بمسافة مخصوصة وظاهر حديث أنس المتقدم أنه لا يقصر في كل إيه؟ ضرب قال ابن ثيمية السفر مطلق في الكتاب والسنة فليس الكتاب والسنة يقصان بصفر دون سفر بقصر دون قصر ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشر ويقيد ما قيده انتهى كلامه ومن الأحاديث التي أطلق فيها اسم السفر ما رواه مسلم عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين قال فيه السفر المطلق وما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح أن يصلي السبحة السنة في السفر وأجيب عن هذه الأحاديث مما أجيب عنه في الآية الكريمة وأن السفر ليس المقصود به كل سفور عن محل الإقامة بل المراد به سفورا معينة وإذا لم يصدق السفر على بعض أفراده بطل الاستدلال لأن معنى أن احنا نقول مطلق الأصل النبي يدخل فيه كل ما يعني يرد على الذهن من أنواع السفا فتخصين بعض الأفراد أصبحت الدلالة هنا ضعيف قالوا إن التقدير باب التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد وروا مالت في الموقع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتم صلاتكم فإن قوم سفر وإسناده صحيح ولم ينقل عن النفس سلم أنه قال لأهل مكة في عرفة أو مزدلفة أو ميناء أتموا وعليه فقد صلى أهل مكة بعرفة ومزدلفة ركعتين وهي أقل من أربعة برد قال ابن تيمي رحمه الله وأما القصر فلا شك أنه من خصائص الصفة ولا تعلق له بالنسك لأن البعض قلب القصر كان لأجل الحج وليس لأجل الصفة ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم سفر وأي فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم والله لم يرخص في السفر ركعتين إلا لمسافر فعلم أنهم كانوا مسافرين كأنه بيرد على اللي قالهم إن القصر لأجل مناسك الحج والظهر والله أعلم إن القصر لأجل السفر وليس ليه المناسب. قالوا والشيء إذا كان له حقيقة شرعية قدمت الحقيقة الشرعية على غيرها من الحقائق والسفر لا تعرف له حقيقة وعند وعندئذ ننظر هل هو حقيقة لغوية؟ لم نجد له حقيقة لغوية إلا إيه؟ مطلق المشي فهنا لابد من الرجوع إلى الحقيقة العرفية المشي فما عده الناس في عرفهم سفرا فهو سفر وما لم يعتبره الناس سفرا فليس بسفر وهذا القول في الحقيقة له وجه قوي لولا ما يقع في تطبيقه من الطراب والتباس على الخاصة قبل العام. لأن العرف لا ينضبط وقد يكون سببا في تلاعب الناس بأعظم فرائر الإسلام العملية وهي الصلاة مرة بعد خمسة كيلو ولا عشرة كيلو يقصر ويقصر في الصلاة ويطرق باقية أحكام السفر كلها بلا أدنى نظر أو اعتبار فهذا يدل على التلاعب لأن كما قلت قبل ذلك إنت اعتبرت سفر يبقى لا بد أنك تمنع أهلة من السفر بدون محرم خلاص انت قلت الوقت العشرة كيلو والخمستاشر كيلو والخمسة كيلو سفر يبقى امنع زبتك من السفر إلا مع محرم امنع بنتك من السفر للجمعة امنع امنع تطبق أحكام السفر كله لكن بالله إلي الأسف ياخدها في مسألة القصر قصر الصلاة ويتركها في بقية الأحكام ده معناه إيه؟ معناه التلاعب بأحكام الله عز وجل وبفرائد الله تبارك وتعالى كل ده لإيه؟ لأن مسألة التعويل على العرب مسألة لا يمكن ضبطه قديما كان سهل ضبطه الأمن الأماكن كانت محدودة والناس كانوا أيضا عددهم محدود فكان يمكن معرفة ما يدور برأس هذا ورأس ذاك وكذا وبيعتبروا دي صفر ولا ما بيعتبرهوش لكن تعالى بالله عليك هات خمسين واق ويوجه لهم سؤال مثلا من أجل مضغامه صفر ولا من الصفر هتلاقي كل واحد يطلع لك بحاجة وبعضهم يعتبروا سفر في باب وبعضهم يعتبروا من السفر في أبواب تب نعمل إيه والأحكام اسمها أحكام عملية يعني ليست احكام النظرية أو علمية لمجرد العلم به ده أنا بعرف ده سفر ولا ليس بسفر عشان إيه عشان اعمل بمقتضاة دان الوقت ممكن هفتر في رمضان ممكن هصلنا الربعية اتنين هاترك اهلي يسفروا الوحيدهم او اشترط ان يسفروا مع محرف يعني جملة احكام هاتف امارة ولا مفيش امارة جملة احكام السفر كلها ايه اشياء عملي يعني اذا ليست المسألة مجرد بحث علمي لكنها بحث يتوقف عليه ايه يتوقف عليه عمل والاصل ضبط عمل الناس ولا ترك الناس لفعل ما يريدون الاصل الضبط لان جمع الناس على الحق اولى من تركهم يختلفون كل بحسب ما يرى فنقول يصعب جدا في هذه الايام ضبط العرف وإلا فاسأل انت حتى العلماء اللي انت بترجع عليهم في الفاتو يا فلان من كذا لكذا سفر ولك عندي ليس بسفر إجابة هتلاقيها على كل لسان عندي والأصل لو فيه عرف متبع هذا إيه والله العرف لا يقر بإن هذه المسافة سفر لو إحنا قادرين نضبط العرف فإذا كان العلماء مختلفين تب العمّة يعملوا إيه؟ لا يمكن أبداً أن يُترك العمّة كل يختار, كل يختار بإيه؟ برغبته وهواه يبقى جعلنا الدين إلعوبة في إيد الناس ولذلك أنا أقول في هذه المسألة بالذاتية تقصير كبير جدا من جانب العلماء ولجانب الفتوى ونحو ذلك لأن المفروض يتفهم على مسافة معينة يقولوا دية ما دون هذه المسافة لا يُعد في العرف اليوم وبالتالي لا يأخذ, أحكام لا يأخذ أحكام السقر والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المعتبر أقل ما قيل وهو ما ذكرناه من الثلاثة فرص يعني لا ينبغي أن يختلف في هذه المسألة حتى وإن كان ابن عمر قصر على بعد ميل فإحنا قلنا أن أقوال ابن عمر رضي الله عنه أو تصرفات ابن عمر اختلفت ومع الاختلاف لا مرجح قولي على, الايه؟ على الاخر ولا يمكن ابدا ان واحد النهاردة يقولك كيلو ونص او اثنين كيلو بصفت ممكن واحد النهاردة لما ايه اقرب مكان المتغمى على بعد اثنين كيلو ونص ها؟ ده ادوس ده يعني على بعد ايه؟ كيلو ونص لو سألت اي واحد المتغمى كانوا ايه؟ بلطوم من نكو طبعا <تصفيق> بلطوم من مية الله <تصفيق> مستعد ولكن اسأل بقى أخونا هذا لو زبت عايزة تروح تحضر محاضرة هنا هيروح على رجلها ولا هيسيبها السافر؟ هيسيبها السافر ولا قدم الصف هل تكسر الصلة بايه؟ هو ده المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها فلا ينبغي أن يقال بأقل من هذه المسافة اللي هي البريد أو الثلاثة فراسخ فأقوال أقوال فيها هو طبعا مسألة العرف لو قدرنا نضبطه طب ما قدرناش نضبطه يبقى لابد من مسألة التحديد واقل تحديد عندنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الثلاثة فراسخ واقل ما قيل في منع المرأة من السفر بغير محرم والله تعالى اعلم عرف هو فين العرف هو بيقول ان مش ممكن يكون ابن عمر بياقض بالعرف عرف ايه دا كنا احنا بنقول الصحابة نفسهم مختلفوا يبقى الصحابة كانوا مختلفين يبقى فين العرف اللي اتفقوا عليه اصلا يعني ابن عباس له وعمر له وابن عمر له يبقى فين العرف العرف يا جماعة معنى ان احنا نقول عرف يعني ايه عادة ومعنى عادة يعني متكررة لا تنخرن الا نادرة العبث والعادة عند الفقهاء بمعنى واحد عادة يعني أمر ايه معتاد من حد يختلف فيه منقول عادة في الناس النهاردة بيحملوا كذا يبقى أمر متفق عليه أو على الأقل شبه متفق عليه فلن يلقص حدا نفسهم مختلفين ان في ممكن حصره فضبط العبث الوقت صعب جدا بل ممكن نقول مستحيل إلا إذا أجمع علماء كل عصر على مسافة معينة يبقى يرجع إلى قولهم في هذا الباب الله